بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سبع سنوات أكملها القديس مار جرجس وسبعون ملك المنافقين يحكمون عليه كل يوم ولم يقدروا أن يميلوا أفكاره ولا إيمانه المستقيم ولا عظم محبته في الملك المسيح بل كان يرنم مع داود المرنم قائلا أحاط بي جميع الأمم ولكن باسم الرب إلهي انتقمت منهم فعظيمة هي كرامتك يا سيد الملك ماري المسيح يفرح معك في غروشليم السمائية من أجل ذلك يصر الشماس بولس ملاك أن يقدم باقة من المدائح والطرانيم الروحية للشهيد العظيم ماري جيرجس أمير الشهداء في شريط جديد ماري جيرجس الأمير امير على كل الشهداء والمستحقين مر يا شليل محبه المسيح ام ظل الرب روحك البار يا جاورجي صوت لبنان ناطنه واستنا وسقا كالورسو زوكسية ونامت في النعمة بفضايا في بلدكم كبادوكية وأبوك كان اسمه أنستاسيوس وعظيم الحشية الملوكية مخلص ولكن لا تعوراسه حبا في الفادي الماسية زرا لي لي من لايم وإماه شجاع وبطولة واللي لي استشهاد آمين أما القتيسات وبيست أمك كل لل حتى تكون في المسيح كامل بلغت السادس عاشر والطحقت بالجندية ولشجعتك صرت بردب طايد الفي في الترقية بعد ما تنيحت أمك زدت في زهدك في الدنيا وزعت مالك ووهبت عبيدك وأباك حري واستمرت سبع سنوات والإمبراطور كان بيحيلك بتوعدت مع إضراءات بحاول أن يستميلك كي تحرم من كنز السماوات ووجعت في إيمانك صلاة للمه مه مرجع شهد للمه حنة ويانعيف من تامر على كل شهد والمستارق لي بقى ثم قطعوا راسا الى قرش ليم السمائية صادق روحك كان شبابك بعد كفاح ثلاثة وعشرين سنة كان عمرك ثلاثة ومية وثلاثة ميلادية اول ما يمكنك في دلمحبه ويا لعيفا والطهر ده انت على كل الشهاده المستحق امرى شهد لمحبه الباسع امظلل الرب روحك البار يا ورغي اوص sign down بشهام عده احصر ببرگز لامير الشهده جاور جيوس ما یا الكفر عذاب لو كان في حديث رب الاربا على صفر إيمانك متأسس بركة وشفاعة يا مري جيرجز بركة عزيب نلت كرامة في الفردوس مرفوع الهامة أو صيف مديحك لملامة داللي زورك يبقى مقدس بركة وشفاعة يا مريك حیله انتلاک دل مظلومی کسری عین دل انتهای می دل دیاریش بعد عزامهم أيام واسنين تصفح عالهم ويعودوا فرحين ويهتفوا بكل تحمس بركة وشفاعة يا ماري جير جير يا قبيب بالمعجزات ارفع عنا دايما صلوات يا حبيب الرب المتألس بركة وشفاعة يا مري جرجس بركة وشفاعة يا مري جرجس ولا عطر الاسمين والنرقس بشهاب على حصن ببرقس لأمير الشهدق وارقيوس بركة وشفاعة يا مريك رقيس عظيمة هي كرامتك يا سيد الملك مار جرجس المسيح يصرح معك في روشاليم السماية ترنيمة للشهيد العظيم ماري جرجس من كلمات جناب الأب الورع القنص استفانوس ناجد مو عاله وما نوست فرح و كل نخص رب الحدوش بشهد ناري جرگز زوجا و ولد ملهوش اسمه بالذهب هم ملهوش و ضابط على الجيوش بشهد ناري جرگز مال كلب لطضيانوس كافر و العنو منجوس يكره أبناء الثالون شاهد ماري جرجل شوفيه الاسم والفقور لملك جافر طغرون على الحائط علىه منشور شاهد ماري جرجل ظهر البطن المرهوب صاحب الاسم المحبوب قرأ المنشور المكتوب شاهد ماري جرجل سوارطس جوغوس من امر الملك ته نص على المنشور اخازياد المنشور في مكان ظاهر والقديس خلف الاوامر امر الملك الكافر خلو اسمع يا قدس اتجه غنى و تبارس و ارفعك اعلى رئيس الشهيد ماري جردس المالك من قدام دخان الشهيد ما بدل اصلا مدس عليها بالافتاد صيب الملك بالجنون وذهب لقصرهم حزن ويوضع القديس في السجون شهد ماري جرجس ثاني يوم خرجوا بالملك حاولوا يغيروه عند الصنم ادخلوه شهد فالتدي في الفل بسات يديه هو القعديه يسعى المتعال ينفذني الفردوس وشاید القویل امین سحق الشيطان وداس التنین برکاته بعد همین شاید ناری جرگز اسمه عالی ومانوس تفرح به كل نفس وحبیب رب القدوس امورج نگهوارگیوس زولس ملازی مختارک ربیسوس شاهزکرک فلقلی تقدامتی اهل مختار یا قاضیانوس و خزت کل اغداديه نسال وجهك النعمة جميلا في شخصك مثل النجمة فقال لك يا مع جميل الشمس مضيم اسم النجم فقل يا مفطر س حتى أتيت الآن تعال واخبرني أنت من أي مكان بحق يسوع ربك تخبرني يا إنسان عن أبيك وأجدك كان وزيرك أو سلطة فقال لجواركيوس أنا أبيانستاسيوس وأنا عبدالربي إيسوس بفرستوس كبدك يا بلدنا نسبتنا في فلسطين وفيها مربنا وفيها موطمين فقل ضضي يا نست على يا وانا اكتب لك فرماد فقال لجوار جيوس انا نس للكيرا كيف طامرن يا منجوس ان اعبد الان شد في معاد بتربي الأربعة سناسميت قد مات على اسم القدس حبا في رب القوة المحي كل نفوس وفي رب موت ما ضف اخذ الشهادة وانا السبعة تكالي صفر بي النعمة من عند رب القدوس وانا لك ليل الشهادة باشو يسمورو جيورجيوس السلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان يا من من أجلك خزياء عبد الأوساء السلام لك يا قديس يا إبليانستسيوس يا حضر النفس يا عبديسوس بخريستوس تفسير اسمك في أفواه كل